هل دخلت هذه الجنة لا يستطيع الواحد منا وهو محمل بكروب وهموم وغموم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وهذه الكروب وهذه الهموم وهذه الغموم أتدرون بسبب أي شيء بسبب المعصية بسبب مخالفة أمر الله بسبب الوقوع في نواه الله بسبب أن الكثير منا تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى أريد أن أدخل جنة الحياة أريد أن أعيش الحياة الطيبة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة هل تعيش هذه الحياة الطيبة؟ هل تعيشين هذه الحياة الطيبة لا أريد أن أطيل في مقدمتي إنما أريد أن أدخل إلى جنة الحياة وإلى حياة الحياة وأول باب لندخل إلى جنة الحياة وإلى حياة الحياة بالتوبة نعم ينبغي أن أتوب وأنت تتوب وأنت لا بد أن تتوب أنا أعلم أنك تواظب على الصلوات تب أنت عاصد توب، أنت مطيع توب، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم آيات التنزيل وتوبوا إلى الله اسمع جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه الآية موجهة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وإلى عمر بن الخطاب وإلى عثمان بن عفان وإلى جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائع وإلى العاصي بل وجهت هذه الآية إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتوبوا إلى الله اسمع جميعا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تتعجبوا أيها الإخوة والأخوات حينما تعلموا أن هذا الجد من الآية في صورة مدنية يعني نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة هذا الكلام يخاطب به المهاجرون ويخاطب به الأنطار نعم المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وأبناءهم وزوجاتهم تركوا كل شيء لله خرج الواحد بثيابه الذي عليه لله وجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأيد الرسول وهناك منهم من قتل وهناك وهناك والأنصار رحبوا بالمهاجرين وتركوا أيضا ودفعوا أموالهم وكم أيد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كل هذا يقول الله للجميع وتوبوا أي ونعم، وتوابوا إلى الله إكمان إيه جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم لعلكم تفلحون رجاء أن تحل أن تفلحوا تسعلو ولا تحزنوا وتحيوا ولا تموتوا وتصحوا ولا تمرضوا وتغتنوا ولا تفتقروا فالفلاح أجمع كلمة في القرآن الكريم للثواب. أي مع كلمة هي كلمة الفلاح لكن كيف يتوب أو كيف يتوب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إخواني التوبة لا تكون من المخالفات الشرعية فقط. التوبة لا تكون لزان فقط. التوبة لا تكون لسارق فقط. التوبة لا تكون لإنسان قاتل فقط. التوبة لا تكون لمرتش فقط. التوبة لا تكون لسامعة الغناء أو لسامع الغناء أو لآكل الربا أو لآكل أموال الناس بالباطل فقط لا. إخواني إن أردتم أن تعرفوا التوبة فلا بد أن نعرف أولا قدر الله. وأن نعرف حق الله علينا وأن نعرف عيوب النفس وأن نعرف آفات العمل نعم تعرف أربعة أشياء إخواني إن أردتم أن تقدموا هدية لرجل صاحب وجاهه ماذا تقدمون له هدية بكم هتقدم هدية للمحافظ ستقدم هدية لوزير ستقدم هدية لأمير ستقدم هدية لرئيس ستقدم هدية لملك تكون بكام بعشرة آلاف لا تليق به بعشرين ألفا لا تليق به بمئة ألف إخواني الهدية تقدم على قدر المقدمة له فهل صلاتنا تليق بوجه ربنا تليق بوجه الملك القدير تليق بوجه الله السلام المؤمن المهيمن الجبار الذي يملك السماوات والأرابين الذي يدبر كل شيء والذي أغنى كل شيء مالك الملك جل جلاله صلاتنا تليق بوجه الله صيامنا يليق بوجهه عباداتنا تليق بوجهه من هنا يا إخوان نفهم أن أعلم الخلق وأن أعرف الخلق بالله جل جلاله ومحمد محمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام هو أبد الخلق وهو أعرف الخلق بالله ولذلك كان إذا سلم من الصلاة من صلاة من عبادة لله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ما هذا يا رسول الله هل فعلت ذنبا لتستغفر يا رسول الله هل وقعت في جناية يا رسول الله هل وقعت في تهمة يا رسول الله هل وقعت في شيء يا رسول الله لكي تقول أستغفر الله بعد الصلاة فكأن الرسول صلوات الله وتسلمات عليه يقول صلاتي لا تليق بوجه ربي هي تحتاج مني لاستغفار أستغفر الله, استغفر الله استغفر الله فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت وماذا تقول أنت رضوان ربي مبتغا الحج عبادة يرجع العبد من الحج كيوم ولدته أمه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حجه فلم يرفث ولم يفزق رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه وبالرغم من ذلك اسمعوا إخواني وأخواتي ثم أصيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله في الحج يا رب نحن نطوف بالبيت ونسعى بين الصف والمروة يا رب نحن نبيت في منى نقف على عرفات نرمي الجمار نفعل ما أمرتنا ثم أفيد من حيث أفاض الناس واستغفر الله التوبة لا تكون من ذنب فقط بل التوبة تكون من طاعة أيضا من طاعة قدمناها لا تليق بوجه الله من صيام صمناه لا يليق بوجه الله كذبنا فيه واغتبنا فيه ولم نصم حق الصيام لم نذكر حق الذكر لم نقرأ القرآن حق القراءة لم نتعبت حق العبادة فأستغفر الله أستغفر الله فحينما نقول ينبغي على الجميع أن يتوبوا إلى الله قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورئيس الناس يدخلون في دين الله أفواجا اسمع فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا تقول أم المؤمنين عائشة حينما نزلت هذه الصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه إلا وهو يقول في ركوعه وسجوده رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ما ترك ركوعا ولا سجودا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام اختم حياتك كلها يا محمد بالتوبة إلى الله بالاستغفار التوبة بداية الطريق التوبة في أثناء الطريق التوبة نهاية الطريق ما كان يركع ركوعا ولا يسجد سجودا إلا ويقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم بل عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد والحديث صحيح صح الشيخ الألباني رحمه الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد مئة مرة وكان يقول عليه الصلاة والسلام إني أستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة ده النبي محمد عليه الصلاة لذلك حينما نقول بداية الحياة تشعر بشقاء في غم في كرب مش مرتاح في ضيق في فقر في مرض شعر بشقاء بتعاسى لم تشعر بالسعادة ولا بالحياة الطيبة تعال إلى حياة الحياة تعال إلى جنة الحياة إلى جنة الحياة حتى تدخل جنة رب العالمين إلى الحياة الحقيقية في هذه الحياة حتى يحييك رب العالمين سبحانه وتعالى في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر يا من عصيت الله قد منعت من عصمة الله سأكرر العبارة يا من عصيت الله قد منعت من عصمة الله لم يعصمك الله لم تكن لك عصمة خذلك ووقعت في المعصية اسمع لكلام الله وقرآن الله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللي بيعتصم بالله بيسير على الصراط المستقيم انظروا الى الحراب لا يسير على الصراط المستقيم سيرا كاملا يسمع الغناء لا يسير على الصراط المستقيم يشرب الدخان لا يسير على الصراط المستقيم مرابي لا يسير على الصراط المستقيم يترك الصلاة لا يسير على الصراط المستقيم يؤخر الصلوات لا يسير على الصراط المستقيم يدخل الى الصلاة وليس بخاشع فيها ولا متدبر للآيات ولا للأذكار ولا للكلمات ليس على الصراط المستقيم ولا يسير عليه سيرا كاملا كيف أسير على الصراط المستقيم اعتصم بالله تمسك بالله تمسك بعبوديتك لله تمسك بمنهج الله تمسك بأوامر الله تمسك بطريق الله سبحانه وتعالى إخواني ما هزمت الأمة اسمع ما هزمت الأمة إلا بسبب أنها لم تعتصم بالله إيه أيوة اسمع كده وعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير معنى الآية أيها العباد اعتصموا بالله لكي يتولاكم لكي يؤيدكم لكي ينصركم لكي يقويكم طيب لا قوة لا تأييد لا نصر لأننا لم نعتصم بالله لم نتمسك بأوامر الله اسمع إخواني من هزم أمام نفسه وشيطانه هزم أمام عدوه الخارجي ومن هزم أمام عدوه الخارجي بسبب أنه هزم أمام نفسه وشيطانه نعم إنتان هزم أمام نفسه نفسه قالت له إذن فزن اشرب المخدرات فشرب ابتعد عن الصلاة فابتعد الشيطان زين له المعصية سول له المعصية هيأ له المعصية فصار وفرح بالمعصية وانبهر بها وكأنه فاز ونجح وربح وقع في حبال الشيطان وفي حبال النفس الأمارة بالسوء. هل هذا الشيء هل هذا الإنسان الذي وقع في حبال الشيطان وفي حبال النفس؟ هل يا طرا سيقف أمام العدو ويقهر العدو؟ إخواني وأخواتي لا نستطيع أن نقهر أنفسنا الأمارة بالسوء ولا أن نقهر شيطاننا إلا باعتصامنا بالله ألم تسمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في مقدمة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعم لن تعصم من شر نفسك إلا بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم يقل رب العالمين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ, نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لذلك واعتصموا بالله تمسكوا بمناج الله تمسكوا بالله تمسكوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى لما؟ إن تمسكنا بالله إن اعتصمنا بالله وعتصموا بالله هو مولاكم هو يتولاكم هو يؤيدكم هو ينصركم هو يرعاكم هو يحفظكم وعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فإذا اعتصمنا بالله فقهرنا أنفسنا وقهرنا شيطاننا نصرنا الله سبحانه وتعالى أمام عدونا يا من وقعت في المعصية لم يعصمك الله تريد أن يعصمك الله اعتصم به يعصمك اعتصم يعصمك العجيبة أن صاحب المعصية واحد حرم من عصمة الله اسمع اللي دي ده بعد أن يقع في مخالفة الشريعة بيفرح آه يفرح أنه نال المعصية أعوذ بالله المؤمن يا إخواني إذا فعل المعصية مثلا أكل لقمة حراما يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويبكي لله يقع في معصية مثلا وقع في زنا عياذا بالله أو نحو هذا يبكي وتدمع عينه وينقل حاله ويبدأ في الطاعات والاستغفار أيوب بعد بعدما ينتهي من المعصية لأنه في أثناء المعصية تسلطت عليه شهوته وكأنها جعلته سكرانة فأصبح ألعوبة في يد نفسه الأمارة وفي يد الشيطان حتى نال المعصية بعد أن فعلها يبدأ يلوم نفسه ويبكي في نفسه أما هناك شخص آخر يقع في المعصية وبعدين يفرح بالمعصية رشوة أخذ رشوة بعد ما أخذها ونال الرشوة مش يلوم نفسه فيأكل حراما فرحان أنه أخذ رشوة زنا فرحان بيتفق على موعد آخر شرب مخدرات فرحان بعدما انتهى فالفرح بالمعصية بعد المعصية معصية فوق المعصية لا ده مش خالف وفرح بالمعصية فقط ده أصر كمن على المعصية سنعيش في حياة الحياة وفي جنة الحياة والبداية بالتوبة والاستغفار سأكمل إن شاء الله في لقاء آخر وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضوان ربي مبتغايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي Oh,